أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ 117. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 118. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 119. كلا يَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُذُّ 117. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 118. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 119. لا يملكون الشفاعة إلا من تَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا كَادَتِ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرض وتخر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 دَوْ قَ أَحفَهُ وَعددَهُ مَدَّ وَكُلّهُم آتجِ يَومَ القامَةِ